السماء الدنيا بزينة للكواكب وحبا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب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 يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا سحر سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ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 أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى أصراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون الهم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كلكم تاتوننا عن اليمين ما كان لنا عليكم من سفان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا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 124. وتاركوا آلهتنا لشاعر مجلون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كون 119. إلا عباد الله المخلصين 110. لهم سرهم متقابلين يطاف عليهم بكأس. بينهم مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال ق.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 أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين فذلك خير وزنا أم شجرة الزقوم إننا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إنها شجرة تخرج في 119. ولعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لاكلون منها فمالئون منها البلد. أجعهم إلى الجحيم، إنهم ألف آبائهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين.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 ذلك نجزي المحسنين قومه ماذا تعبدون؟ أيفكن آلهت دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة فين؟ تولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضبا باليمين فأقبلون وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إن ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أني يذبح كفوا ضر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمن ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلم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 كذلك نجث المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسنون وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وَهَدَيْنَا هُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّكَ سَلَامٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ قال لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ كذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين ان كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجينا وَإِنَّ يونس لمن المرسلين إذ أَبَقَ إلى الفلك المشحوم فساهم فكان من المدحضين فالتقبه الحوت وهو بليم فلولا أَنَّهُ كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من وأرسلناه إلى مئة ألفٍ أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلق الملائكة إلى سوء؟ وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون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 وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصالحين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن